هل ا ل ف ك ر ة في بالك يا روحي لا يصورلك خيالك ب أ ن ي أ ق د ر انسى الحب وابعد وربي ه الذي خالقني مقدره